قالوا وقلنا وإليك المقال قالوا له لا كُبِي أن رأبنا فوق متمرنغفوقد رابد مايهم صرعناك ملندلي والهلاك بأن تروا أبناءكم متغطرس في غيهم بذنوبهم لم يرعوا الإسلام في أديانكم فكل الفتى في لعب الفتى في نام الفتى كبر الفتى ثم انتهى وتبللدا على الفتاة الفتى الفتاة برح الفتى نزف الفتاة ثم ارتقى واستشهدى قالوا الملاك بأن نرى أبناءنا متمرغين فوق الثراب بدمائهم صرعا ملاك مجندني يا قومنا هذه الحديث في تركنا ذل لنا إخبار خير المرسلين في قدسنا عاث العدا في قدسنا دقنا الردا في قدسنا قتلت نداس هدا واستأسد القرد المهيد بجهادنا نصر العذا بجهادنا دقنا الردا بجهادنا رمنا بجهادنا رمدا بجهادنا رما الملاذ منا في دليل النصر المبين.